اللهم صل على النبي ما كان محمد مجدوا Kəna allahu bi kulli şeyin nalibə. All right. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما كنا معظما ابا باكرو ان شاء الله هيو ختم النبي الله الله الله اكبر ما شاء الله دبر ربك ما كان ولو الله اكبر الله Ya Allah eyu hənzəni əmənəmnu bu gənc <متصفيق> الله الله هو الذي يصلي عليكم ومنى إلك تضعني أخرين وكان بالمؤمنين حيما وكان بالمؤمنين حيما